أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان يوم توادع من تحر وعينك تنادي بالحنان يوم توادع من تحر وعينك تنادي بالحنان تبدأ تفكر في الحياة أحلى ليالي الذكريات تبدأ تفكر في الحياة أحلى ليالي الذكريات كيف ابتدت لحظة غلا كيف انتهت بيد الممات كيف ابتدت لحظة غلاق كيف انتهت بيد الممات لا يا الوداع لا يا الوداع لا لا تجينا بالدفاع لا يا الوداع لا لا تجينا بالدفاع شروا خلك باشتياق وبدأ غرانتك باحتراق لا شروا خلك وبدأ غرانتك لكن بجي يوم تكون مدفوع بدين الفراق لكن بيجي يوم تكون مدفوع بدين الفراق حكم القدر حق يصير وهو البداية والأخير حكم القدر حق يصير وهو البداية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 Thank oh, oh, oh, oh, oh.